3. استمع إلى لوازم الإسعاف الأولي ثم قرأها ضمادات معقمة بأحجام مختلفة قطن طبي دهون الكلامين عبوب مسكنة ملقط ومقص محلول مطهر لاصقات جروح مرهم جروح